أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر المسلمين عباد الله بداية باسم مكتب أوقاف الخمس والمجلس المحلي الخمس ومدينة الخمس وأهالي هذه المدينة الطيبة عامه نرحب وإياكم بطلبه العلم جميعا بطلبه العلم الأفاضل ونشكرهم على تلبيتهم للدعوة ولحضورهم هذا الملتقى وجعل الله ذلك في ميزان حسناتهم جميعا وجزاهم الله خيرا ورفع قدرهم في الدنيا والآخرة وهذا الملتقى كما تعلمون هو ملتقى فقط وليس دوره فالدور العلمية كما وعدونا بعض المشايخ بأنها لها وقت آخر ستعلن في حينها وهذا اليوم ملتقى فقط والدوره لها حق محفوظ تحدد في حينها أيضا ولا ننسى جميعا أن نشكر وإياكم جميع من ساهم وشارك في هذا الملتقى من المجلس المحلي وأهالي الخمس ومحله لبدة خاصة واللجنة المشرفه على هذا المسجد واللجان الأمنية جزاهم الله خيرا لنشر الأمن وكل من ساهم ولو بكلمة ولو بكلمة صالحة في هذا العمل الذي نسأل الله أن يكون مباركا ولنا مداخلة مع الشيخ العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى ستكون بعون الله تعالى في السادسه ونصف أما عن الشيخ أبو أحمد المصراتي جزاه الله خيرا وكان حريصا على حضور, على حضور هذا الملتقى ولكن له موعد مسبق في اجله فهو في ذلك المكان نسال الله أن ينفع به وأن ينفع بجميع طلبة العلم في هذه البلاد وفي غيرها وكما تعلمون جميعا أن هذا الملتقى يبدأ من صلاة العصر وإلى صلاة العشاء بعون الله تعالى أما الآن فلأطل عليكم فالوقت قصير أما الآن فليتفضل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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد اخواني في الله نرحب بالمشايخ الأفاضل الذين جاءوا وتعنوا مشقة السفر لأجل إفادة إخوانهم كما نرحب بكل من جاء مساهما ومثريا لهذا الاجتماع المبارك فحياكم الله جميعا وشكر الله سعيكم وغفر الله لنا ولكم وتعلمون جميعا أن مثل هذه الاجتماعات وهذه المجالس الطيبة في ذكر الله في بيوت الله هي مجالس الأنبياء ومجالس الملائكة الكرام ومجالس القوم الكرام يحصل فيها من الخير والنفع ما لا يعلمه إلا الله عز وجل يقول نبينا الكريم كما هو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم مستكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وروى مسلم أيضا في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل فقال آه الله ما أجلسكم إلا ذلك فقالوا ما أجلسنا إلا ذاك فقال والله ما استحلفتكم تهمة لكم وما أحد بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقل حديث عنه مني وقد خرج علينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم أو على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم فقالوا جلسنا نذكر الله عز وجل على ما هدانا للإسلام وما من به علينا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آه الله ما اجلسكم إلا ذلك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك فقال عليه الصلاة والسلام والله ما استحلفتكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة فلنستشعر جميعا أن هذه الحلق وهذه الاجتماعات فيها من النفع ما سمعتم وفيها من سعة الصدور وذهاب الغم والهم عن القلوب وجلاء القلوب ما يشعر به المؤمن ما يشعر به المخلص الذي جاء لهذه الاجتماعات طاعة لله عز وجل لأن الله يقول آمر لنبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ايضا يستحضر الإخلاص وينوي النيه الخالصه قاصدا رفع الجهل عن الجهل عن نفسه قاصدا العلم لاجل العمل ولاجل التبليغ حتى ينطبق فيه قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نضر اللهم رأى سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها يقول ابن القيم رحمه الله كفى للعلم شرفا أو كفى بهذا الحديث شرفا للعلم فعلينا جميعا أن نصابر ونجالد ونجاهد في حضور هذه الاجتماعات والجلوس فيها مستحضرين النية الخالصة لأن النية كما تعلمون شرود ويرد عليها من الإيرادات الفاسدة ما قد تبطل النية وتبطل العمل. وهذه الاجتماعات توفيق من الله سبحانه وتعالى كم من اناس قد حرموا منها اما بسبب انفسهم أو بسبب الذنوب او بمانع اخر من غيرهم فنحمد الله عز وجل على ما من به إن هذا الاجتماع المبارك أسأل الله عز وجل أن يجعله اجتماعا معصوما والتفرق من بعده اجتماعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن يوفقني وإياكم ويجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وأترك الكلمة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 أن يسر هذا اللقاء هذا اللقاء الذي نتواصى فيه بالحق ونتواصى فيه بالصبر لقاء فيه النصح والتذكير والتعليم لقاء يذكر فيه الغافل ويعلم فيه الجاهل لقاء تجتمع فيه القلوب بإذن الله جل وعلا وتتراص به الصفوف فقد أوصى الله جل وعلا باجتماع الكلمة ونهى عن الفرقة والاختلاف قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لقاء فيه رضا لرب العالمين لأن الله جل وعلا يحب ويرضى هذه اللقاءات المباركة وهذه الحلق الطيبة التي يجتمع فيها أهل الحق على الحق وبالحق وفي الحق في زمن قد كثرت فيه الفتن من الشبهات والشهوات وقد تاقت بأعناقها إلى الناس وصار أهل الباطل يدعون إلى باطلهم جهارا نهارا على اختلاف مشاربهم فكان على أهل الحق أن يتقوا الله جل وعلا وأن يعتصموا بهذا الحق وأن يتمسكوا به وأن يجتمعوا على كلمة سواء ونحمد الله جل وعلا أن هدانا إلى هذا الصراط المستقيم ووفقنا إليه وشرح صدورنا له فهذه منة عظيمة ومنحة جليلة لا يوفق إليها إلا من وفقه الله ولهذا يقول ابن رجب رحمة الله عليه والموفق من وفقه الله والمعان من اعانه الله والمخذول من خذله الله فالله يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا فيا من وفقت الى الصراط المستقيم عليك ان تتمسك به وان تثبت عليه وان تعض على هذا المنهج بالنواجد فإنها فإن فهذا الحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق فقد قال الله جل وعلا في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وهذا أمر من رب العالمين والأمر يفيد الوجوب على أن نتبع هذا السبيل وهذا الطريق وهذا الصراط والصراط والطريق والسبيل هو كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام على فهم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حديفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا كعرض الحصير عودا عودا تعرض الفتن من الشبهات من شبه أهل التكفير والتفجير من شبه أهل التحزب من شبه العقلانيين من شبه الملحدين وغيرهم من أهل البدع والأهواء وهذه الفتن ايضا تتضمن الشهوات لأن النفس تميل إليها فتعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أنكرها أنكر هذه الشبه وردها بإيمانه ويقينه وبعلمه وقبل ذلك بتوفيق الله جل وعلا نكت في قلبه نكتة بيضاء نكت في قلبه نكتة بيضاء وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تصير القلوب على قلبين قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض وقلب كالكوزي منجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أتبع من هواه إلا ما أتبع من هواه وقد يعرف المنكر وينكر المعروف ويعرف البدعة وينكر السنة ويعرف التوحيد ويعرف الشرك وينكر التوحيد فإياك عبد الله من هذه الأهواء ومن هذه المضلات فإنها تهجم على قلبك وتأتي إلى هذا القلب وكما قال الإمام الذهب رحمة الله عليه القلوب ضعيفة والشبه خطافة فالواجب علينا أن نحذر من هذه الأهواء ومن هذه البدع ومن هذه المضلات في زمن تناد فيه أهل الباطل بالسكوت عن البدع كلها بقواعد قعدوها وبمقاييس باطله نص عليها نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه بهذه القاعدة أنتنا والعياذ بالله لا يبقى سنة ولا بدعه وإنما يختلط الأمر ويختلط الحق الباطل بالحق والحق بالباطل الله جل وعلا يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه وقال الله تعالى فماذا بعد الحق الا الضلال وقال تعالى وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين فاياك ايات عبد الله ان تستهين بامر البدع والاهواء فان الله جل وعلا يقول ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ليست ببدعه واحده وليست بسبيل واحد من سبل اهل الاب من سبل الاهواء انما هي سبل وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال مجاهد وابن عباس ومجاهد وغيرهم هم أهل الأهواء وهم أهل البدع وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يخدون في آيات الله فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم أعني أهل البدع وأهل الأهواء لعظيم خطرهم بل جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته ويقول في خطبة الحاجة وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه يحذر أمته عليه الصلاة والسلام من المحدث من المحدثات والبدع ومن الأهواء المضله ولم تكن في زمنه عليه الصلاة والسلام ولكن حذر أمته منها وجاء أيضا في حديث العرباب لما أوصى بالتمسك بسنته وسنه خلفائه الراشدين قال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة, فإن كل بدعة ضلالة وجاء في الصيحين في قصة اولئك الذين جاءوا ويسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم تقالوها فقال أحدهم أصوم ولا أفطر وقال الآخر أصلي ولا ارقد وقال الثالث لا أتزوج النساء فلما سمع بهم النبي عليه الصلاة والسلام قال والله إني لاعلمكم بالله واخشاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وارقد فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني مع أن أصل العمل مشروع ولكن خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية هذا العمل فكيف بمن يأتي بالبدع والمحدثات, والمحدثات التي ليس لها أصل في دين الله جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يقول من أحدث في أمرنا هذا في أمرنا أي في ديننا هذا في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقول الإمام النووي رحمة الله عليه ينبغي أن يشاع هذا الحديث بين المسلمين وأن يحفظوه فإنه حجة لإبطال المنكرات والبدع فإنه حجة لإبطال المنكرات والبدع وسلفنا من الصحابة والتابعين كانوا ينكرون البدع ويردونها لأنهم يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام ما من خير إلا ودل عليه وما من شر إلا وقد حذر منه ويعتقدون ما نص الله جل وعليه أو ما ذكره الله جل وعلا في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالله قد أكمل به الدين وأتم النعمة فما من خير إلا ودل أمته عليه وما من شر إلا وقد حذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه ومن أتى بالبدع ودعا إليها فهو قد نصب نفسه مشرعا مع الله لأن الله جل وعلا يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ما لم يأذن به الله فمن ابتدع في دين الله فقد نصب نفسه مشرعا مع الله جل وعلا ولهذا جاء في الاعتصام للشاطبي عن ابن الماجشون قال سمعت مالكا يقول من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا وكان الإمام مالك رحمة الله عليه من أعظم الناس من أشد العلماء تعظيما للسنة وانكارا للبدعة كما قال أشهب وغيره كان الامام مالك ينكر البدع ولو كانت ولو كان ظاهرها الخير كان ينكر البدع ولو كان ظاهرها الخير وكان كثيرا ما ينشد خير الأمور خير الأمور في الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع فكان سلفنا من الصحابة ومن بعدهم ينكرون البدع ويردونها لأنهم يعتقدون أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ويعتقدون أن شر الأمور محدثاتها فلهذا, فلهذا جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه أنه كان ينكر أو أنه كان يخشى على نفسه أو على قلبه أن يزيغ لو ترك شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعظيما للسنة وعملا بها وتمسكا بهذا بالوحي المعصوم الذي جاء به النبي صلوات الله وسلم عليه وكذلك كان يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكان يقول نحن قوم نتبع ولا نبتدع ونحن قوم نقتدي ولا نبتدي رضي الله عنهم أجمعين وكذلك التابعون فسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى رأى رجلا يركع بعد صلاة الفجر فأنكر عليه أنكر عليه لأنه أتى بشيء يخالف سنة نبينا عليه الصلاة والسلام ويخالف هديه صلوات ربي وسلامه عليه فقال له أيعذبني الله جل وعلا على هاتين الركعتين قال نعم قال لا يعذبك عليها ولكن قال لا ولكن يعذبك لمخالفتك للسنة يعذبك لمخالفتك للسنة وكان الأئمة رحمة الله عليهم من أشد الناس إنكاراً على البدع وأهلها على البدع وأهلها فهذا الإمام مالك رحمة الله عليه كان من أعظم الأئمة انكارا للبدع تعظيما بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما كما جاء في تفسير ابن العربي أن رجلا قال له أريد أن أحرم من المسجد النبوي قال له إني أخشى عليك الفتنة إني أخشى عليك الفتنة قال يا إمام ما هي إلا أميال قال أما سمعت قول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم والفتنة هي الزيغ في القلب بالشرك والكفر أو البدع والعياذ بالله أو, أو البدع والعياذ بالله وهذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يقول في تحذيره من البدع وأهلها لأن يلقى الله العبد بكل شيء أو بكل دنب خل الشرك خير من أن يلقاه بهذه الأهواء وقال أيضا كما في كتاب الرسالة لا يحل لأحد استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد وهذا الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يقول عجبا لقوم عرف الاسناد والصحة يترك قول النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب إلى رأي سفيان وأهل العلم صنفوا المصنفات والفوا المؤلفات وسطروا تلك الكتب ردا على أهل الأهواء والبدع تحذيرا من البدعة وتحذيرا من أهلها فمن الناس اليوم من يهون من أمر البدعة ومن, ومن الناس من يهون من شأنها ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول وشر الأمور محدثاتها أشر الأمور محدثاتها فاياك اياك أخي المسلم أن تهون من أمر البدعة فالبدعة شر عظيم وشؤمها كبير وأثرها سيء عليك وعلى البلاد والعباد وعلى البلاد والعباد وقد كان سلفنا رحمهم الله يحذرون من البدع ويحذرون من أهلها على سبيل الأعيان فهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصيحين حذر من ذلك الرجل الذي قال له اعدل يا محمد قال يخرج من ضئضه هذا فهل البدع أو البدع يحذر منها ويحذر من أهلها سيانة للشريعة وحفظا للسنة وحتى لا يختلط الحق بالباطل والا يلتبس الأمر على المسلمين فقد قيل للإمام أحمد رحمة الله عليه فلان يصلي ويصوم ولا يتكلم في أهل البدع وفلان لا يكثر من الصوم والصلاة ويتكلم قال الذي يتكلم في أهل البدع هو أفضل هو أفضل لأن ذاك إنما هو لنفسه وهذا للمسلمين وهذا للمسلمين وإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينكرون على أهل الأهواء فهذا عمر لما قام صبيغ بضرب آيات الله بعضها ببعض جاء أتي به إلى عمر فعزره عمر وضربه رضي الله تعالى عنه وهذا ابن مسعود لما وجد أولئك النفر في تلك الحلق بمسجد من مساجد الكوفة ما سكت عنهم بل أنكر عليهم وقال لهم إما أن تكونوا على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلاله أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة وهذا ابن عمر كما في صحيح مسلم كما في صحيح مسلم وفي أول حديث لما أخبر بأولئك الصبية وأولئك الفتية الذين خرجوا في في العراق فماذا قال ابن عمر تبرأ منهم وقال اخبروهم بأنني بريء منهم وأنهم براء مني والذي نفسه يدي والذي والذي نفسه نفسه ابن عمر بيده لن يتقبل الله جل وعلا منهم أحدا ولو أنفق مثل الجبل ذهب حتى يؤمن بالقدر أو كما قال فكانوا ينكرون على أهل الأهواء وكانوا ينكرون على أهل البدع هذا ابن عباس أنكر على الخوارج وناظرهم رضي الله تعالى عنهم والمناظرة الأصل أنه أنها لا تشرع إلا بشروط قد ذكرها أهل العلم ونص عليها تحقيرا للمبتدع كما ذكر ذلك الإمام البر رحمة الله عليه في جامع بيان العلم وفضله الشاهد أن ابن عباس أنكر على أولئك الخوارج وابن عمر أنكر على القدرية وكذلك علي رضي الله تعالى عنه أنكر على أولئك, على أولئك السبائية وأولئك الروافض ثم قال لما رأيت الأمر امرا منكرا أجلت ناري ودعوت قنبرا فدعا غلامه وخد الأخاذيد رضي الله تعالى عنه وارضاه فانظروا إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف ينكرون البدع وينكرون على أهلها ويحذرون منها فمن أصول الدعوة السلفية هي البراءة من البدع وفضح أهلها هو البراءة من البدع وفضح أهلها وبيان, علي وبيان ما عليه هؤلاء المبتدع من باطل وما عليه هؤلاء المبتدع من باطل وكذلك أن يهجروا أن يهجروا والا يجالسوا فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول لا تجالس المبتدع فإن مجالسة المبتدع ممرضة للقلب فإن مجالسة المبتدع ممرضة للقلب بل قال بعض السلف من وقر صاحب بدعه فقد أهان على, على هدم الإسلام فإياك ومجالستهم إياك أن تأنس بهم فقد قال أبو قنابة رحمه الله لا تجالسوا اهل الاهواء فاني اخشى أن يغمسوكم في بدعهم وان ينبس عليكم امر دينكم وان تنكروا ما كنتم تعرفون وان, وأن تنكروا ما كنتم تعرفون فاياك اياك فان من الناس من يستهين بالبدع فلا يحذر ولا يحذر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اولئك الذين سمى الله فاحذرهم وكذلك تراه يعاشرهم ويخالطهم وربما يقول أنا علم على علم ويقيم بمنهجي ما أدراك يا عبد الله الحسن البصري يقول لا تجالس المبتدع فيمرض قلبك فيمرض قلبك فإياك وإياك من مجالستهم ومن معاشرتهم ومن مخالطتهم العبد يتأثر بمخالطة الإبل والغنم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل الإبل, الإبل أهل الخيلاء وأهل الغنم أهل السكينة فكيف بمعاشرتك لرجل يتكلم معك من بني جنسك فإياك وإياه يأتي رجل إلى عبد الله بن مبارك فيقول له أريد أن أقرأ عليك شيئا من القرآن طال ولا آية فإني أخشى أن تتكلم بكلمة فتبقى في صدري تتلجلج إلى أن أموت إلى أن أموت فعلينا أن نحذر البدع وأن نحذر الناس منها وأن نحذر من أهلها ومن معاشرتهم وأن نحذر الناس منهم وأن ننكر عليهم فلا بد من التميز فلا يكون لهذه الدعوة ظهور وقوة إلا إذا تميزت عن دعوات أهل الباطل فإن المميع اخواني في الله ممن ضعف تعظيم السنة في قلوبهم وضعف بغض البدعة في قلوبهم صار يميعون هذه الدعوة فيدعون إلى التميع فصار من يحذر من البدعه يصفونه بأنه من الغلاه وبأنه من المداخلة وبأنه وبأنه ويأتون بتلك الشبه يقولون تركتم اليهود والنصارى وما بقي إلا هؤلاء تتكلمون فيهم يقول الشيخ الفوزان، حفظه الله تعالى نعم تركنا اليهود والنصارى لظهور أمرهم ولوضوحهم أما أنتم فقد اختلط أمركم على المسلمين واشتبه أمركم على المسلمين فوجب على أهل الحق أن يحذروا منكم ثم لن يكون لنا نصر على اليهود والنصارى هكذا يقول لن يكون لنا نصر على اليهود والنصارى إلا إذا استقمنا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونبذنا البدع ونبذنا السبل المخالفة وكنا على الصراط المستقيم إن تنصر الله ينصركم فلا بد أن نحافظ على رأس المال هكذا يأتون بهذه الشبهه ومنهم من يقول تركتم أهل المخدرات وتركتم أهل الحشيش وأهل المعاصي واشتغلتم بأهل الصلاح وأهل الدين والخير هكذا يقولون فجواب السلف ظاهر في هذه المسألة فيقول ابن القيم رحمه الله كما في كتابه مدارج السالكين وقد وقد وقد قام أو كان سبيل السلف وسبيل أهل العلم بيانوا وفضحوا أهل البدع بخلاف أهل المعاصي والذنوب لأن أهل البدع أمرهم أخطر وأعظم فهم يتلبسون بالدين وهم يتقربون بهذه البدع إلى الله ويلبسون على الناس بانها من دين الله جل وعلا فخطرهم أعظم أما العصاه يا إخوة فالحمد لله أهل السنة وعلماؤهم وطلبة العلم يحذرون من المعاصي ويحذرون من المنكرات ولكن العاصي والمجرم فاجرامه على نفسه فلا, يتقل فلا يتقرب بمعصيته لله ولا, ينس ولا يضيفها إلى دين الله جل وعلا ولا ينسبها إلى دين الله سبحانه وتعالى ولا يغتر به عامة الناس أما المبتدع فإن أمره خطير على عامة المسلمين وعلى الجهلة من هذه الأمة فإنه يأتيهم باسم الدين والعلم فيتكلم بتلك الحجج وبتلك الحجج التي هي كما قال القائل حجج تهافت كالزجاج تقالها حجج وكاسر ومكسور فيأتي بتلك الشبه وبتلك الشبه فيأتي بها إلى الناس ويقذف بها في قلوبهم فأمرهم أخطر وأمرهم أعظم فوجب على أهل الحق أن يشهر سيفا السيف على أهل البدع وأعني بالسيف الحج والبيان الحج والبيان وأن نقول الحق وأن نبين الناس سبيل المؤمنين وأن نحذرهم من سبل اهل الزيغين من سبل اهل الزيغ والمبتدعين وجب على طلبة العلم وخاصة في هذه البلاد ونحمد الله أن عامة الناس صاروا ينفرون من هذه الفرق ومن هذه الأحزاب التي تنسب نفسها إلى الدين ففضحوا بسبب هذه المواقف فضحهم الله جل وعلا واستبان أمرهم وظهر عوارهم فما على طلبة العلم والدعاه إلى الله والخطباء أن يبينوا سبيل المؤمنين بالعلم والحجة والبيان ونحمد الله أن أهل البدع إذا جاءهم الحق فإنهم, فإنهم يكونون صغارا أذلاء وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري على من خالف أمري فالله الله في التميز والله الله في البعد من البدع ومنابذتها فإن البدعة أيها الإخوة شرها عظيم وشؤمها كبير فهي سبب للفرقة الأهل البدع هم سبب للفرقة في بلد المسلمين أينما حلوا أوقع الفتن وأوقعوا الفرقة وأوقعوا الفرقة وإن قال بعضهم أنتم أيها السلفيون أنتم أيها السلفيون تفرقون بين الناس؟ قال الشيخ فوزان حفظه الله نعم نحن نفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال نعم نحن نفرق بين الحق والباطل وهذا هو شرع الله وهذا هو الوحي وهذا هو الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بل وصفه الله بأنه فرقان لأنه يفرق فيه بين أو يفرق بين الحق والباطل يفرق بين الحق والباطل والله جل وعلا يقول ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله واعلموا أن البدعة صاحبها أو أن صاحب البدعة عمله مردود لا يقبل وإذا أراد أن يتوب فإن التوبة أو إذا أراد أن يتوب فإن التوبة تحجب عنه حتى يترك بدعته كما روى الطبراني بإسناد الحسن وحسنه العلامه الألبني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب التوبة على كل مبتدع حتى يدع بدعته واعلموا أن من شؤمن بدعة اخوان في الله أن, أن صاحب البدعة دليل صغير وحقير فإذا جاء الحق زهق الباطل وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري وإن المبتدع له نصيب من قول الله تعالى إن شانئك هو الابتر فالله جل وعلا يبتر أعمارهم ويبتر, ويبتر أعمالهم فلا بركة في أعمالهم ولا في أقوالهم أيضا المبتدع إخوة في الله من شؤم البدعة التي عليه أنه يرد يوم القيامة عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام فإذا جاء يوم القيامة فإن فإذا جاءت امته عليه الصلاة والسلام فتاتي الملائكة وترد اناسا فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أمة أمة فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك فيقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن غير وبدل لمن غير وبدل فعلينا أن نحذر من البدع ومن آثارها وشؤمها وأن نعلم أن البركة والخير والسعادة في طاعة الله جل وعلا وفي طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم ومن تدبر الكون رأى أن كل خير إنما هو من توحيد الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وأن كل شر من قحط وقتل وتسلط للأعداء إنما هو بسبب الشرك ومعسية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاذا اردنا العز والتمكين والخير والامن والامان فعلينا ان نعود الى كتاب ربنا والى سنه نبينا صلى الله عليه وسلم وان ننبذ الشرك وصغيره وكبيره دقيقه وجليله وان ننبذ البدع وان نتبرأ منها فهذه البدع هي سبب التسلط وهي سبب البلاء وهي سبب المحنه يوم ان خرج الناس عن الصراط المستقيم سلط الله علينا الأعداء وجعل بأسنا بيننا وكثرت المصائب والفتن والمحن بسبب الخروج عن منهج نبينا عليه الصلاة والسلام وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما جاء من حديث ابن عباس عند ابن أبي عاصم في السنة تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته يقول ابن القيم رحمة الله عليه ولا سبيل إلى تحقيق الإخلاص وتحقيق الاتباع والتمسك بالسنة إلا بطلب العلم النافع فأوصي نفسي وإخواني فأوصي نفسي وأبائي وإخواني أن نشتهد في طلب العلم وأن نتبصر وأن نتبصر في دين الله جل وعلا وأن نكون على بصيرة في ديننا أن نتعلم التوحيد وما يضاده من الشرك أن نتعلم السنة وما يضادها من البدعة وأن دعرف مقالات القوم وما عليه القوم بدع وأهواء ومن مقالات فاسدة وبدع كثيرة نسال الله جل وعلا العافية فكم من أناس ربما تراهم متسوسين بين صفوف السلفين ولكن إذا دكر شيء من أهل الأهواء تراه يغضب ويدافع وينافح نسال الله جل وعلا العافية فعلامه السني أنه إذا دكر شيء من الأهواء لم يغضب شيء لم يغضب لشيء منها لأنه يفرح ويكون مسرورا لماذا؟ لأن هذا التحذير فيه حفظ للشريعة وصيانة لها وفيه ذب عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك فيكم وأن يبارك في هذا الحضور وأن يبارك أيضا في الإخوة القائمين على هذا اللقاء ونسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في جنات النعيم فاسال الله الكريم أن يثبتنا وإياكم على الحق اللهم اهدنا وسددنا يا رب العالمين وأترك الكلمة للشيخ أبي حديفة حفظه الله تعالى وبارك الله فيكم وجزاكم الله فيكم